بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ثم الروات إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم اب والاختلاف في النسبة ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى خاتمة ومن المهم معرفة طبقات الرواه ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة ومراتب الجرح, وأسوأ ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ وتقبل التزكية من عارف بأسبابها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 المتفق والمفترق والمؤترف والمختلف والمتشابه عرف المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه وما الذي يتركب من ذلك مع التمثيل لما تقول الجواب المتفق والمفترق هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا وتختلف أشخاصهم ومن أمثلته الخليل بن أحمد يطلق على جماعة منهم النحوي صاحب العروض ومنهم المزني والمؤتلف والمختلف هو أن تتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل ومن أمثلته سلام بتشديد اللام وهو كثير وسلام بتخفيف اللام وهو قليل والمتشابه هو أن تتفق أسماء الرواة خطا ونطقا وتختلف أسماء آبائهم نطقا مع اتلافها خطا أو بالعكس ومن أمثلته محمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها الأول ليسابوري والثاني كريابي ومن أمثلة عكسه شريح بن النعمان وسريج بن النعمان الأول بالشين والحاء وتابعي يروي عن علي رضي الله عنه والثاني بالسين والجيم وهو من شيوخ البخاري ويتركب من المتشابه وما ذكر قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأبي إلا في حرف أو حرفين فأكثر مثل محمد بن سنان ومحمد بن سيار ومنها أن يحصل الاشتباه بين الاسمين مع زيادة حرف في أحدهما مثل عبد الله بن يزيد وعبد الله بن يزيد عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد ومنها أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير إما في الاسمين جمله أو في اسم الواحد بالنسبة إلى ما يشتبه به مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود مثال الثاني أي ابن سيار وأن يبن يسار الأول مدني مشهور وليس بالقوي والثاني مجهول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجميل. أما بعد فهذه أنواع من أنواع علوم الحديث وهي أولها المتفق والمفترق وهو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا وتختلف أشخاصهم تتفق الأسماء وأسماء الآباء أو الأجداد فصاعدا وتختلف الأشخاص وسواء كانوا في طبقة واحدة أو في طبقات لأن المهم معرفة يعني معرفة حصول ذلك وحتى لا يل يشتبه وحتى لا يلتبس وقد يكون بعضهم في أعلى الإسناد وبعضهم في أول إسناد وبعضهم في أول إسناد ومن أمثلة يعني من أمثلة ذلك يحيى بن سعيد فانه يطلق على اربعه من الرواه الصحيح اثنان في طبقه واثنان في طبقه طبقه صغار التابعين يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد الاموي التيمي هؤلاء هذان في طبقه صغار التابعين واثنان في طبقه شيوخ شوخ اصحاب الفديه السته وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي ويحيى بن سعيد الاموي فقد اتفقت اسماء هؤلاء الاربعه واسماء ابائهم واختلف أشخاصه هذا هذا شخص وهذا شخص وهذا شخص والاسماء والاسماء اسماء الاباء, الأسماء وأسماء الأباء متفقه وبعضهم يعني اثنان منهم في طبقه متاخره وثناني في طبقة متقدمة، ثناني في طبقة متقدمة. فهذا هو المتفق والمفترك أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، وتختلف أشخاصهم. نعم، اقرأ. المتفق والمفترق هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، وتختلف أشخاصهم. ومن أمثلته الخليل أبو أحمد يطلق على جماعة منهم النحوي صاحب العروض ومنهم المزني. نعم ومن هم الذين ذكرت أولاء الأربعة الذين كل واحد منهم قال له يحيب بن سعيد وهم الرجال الصحيح نعم والمؤتلف والمختلف هو أن تتفق الأسماء خطا وتختلف لطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقطة أم الشكل يعني الوقت ألف أن تتفق أسماء الرواق أن تتفق الأسماء يعني أن تتفق يعني لفظا وتختلف نطقا وسواء كان ذلك يرجع إلى الشكل أو يرجع إلى النقط وقد سبق أن من ربنا المحرف والمصحف وأن المصحف ما كان في اختلاف والمصحف ما كان في اختلاف الشكل فالمؤتلف والمختلف يعني ما يتفق الرسم ويختلف النطق سواء كان نطقا بشكل او نطقا بي يعني ببب اختلافا بالشكل أو اختلافا بالنقط ف يعني فمن يعني مم يختلف فيه من يختلف فيه النقط إيش النقطة نعم حمل بناقين لا ذكرتم أمثلته في في في الحركات نعم سلام وسلام نعم مثل سلام وسلام مثل سلام وسلام فيعني هذا بشديد اللام وهذا بتخريف اللام ومثل جميل. سليم وسليم وعقيل وعقيل جميل. فإن الصورة الرسم واحد ولكن اختلف النطق وهذا يعني فيما في في يتعلق بالحركات وأما ما يتعلق بالنقط يعني مثل يعني مثل أبو جمرة وأبو حمزة أبو جمرة وابو حمزة وكل منهما يرويان على بن عباس وكل منهما يروي على بن عباس أبو حمزة القصاب وأبو جمره نصر بن عمران الضبعي فالرسم واحد إلا أن الفرق بالنقط الفرق بالنقط يعني هذا فيه جيم, جيم وراء وهذا فيه حاء وزاي وهذا فيه حاء وزاي شكنا؟ قال وَالْمُتَشَأَقُمْتُمْ المتشابه لا, لا هذا المتلف المختلف مثاله سلا سلام وسلام نعم سلام كثير وسلام بالتخطيط قليل والمتشابه هو أن تتفق أسماء الرواب وسلا وسلام يعني وسلام محمد بن سلام ويقال محمد بن سلام الذي هو شيخ البخاري يعني, و... يعني... يعني هذا... هذا الرجل يعني اختلف في ضبط اسم أبي فقيل سلام وهو المشهور الذي ذكر في التقريب وقال أن هذا هو الأولى أنه, إنه بالتخفيف ويأتي, ويأتي بالتشييد والعجيب أن الحافظ الحجر ذكر في فتح الباري أن المندري ألف رسالة صغيرة في ضبط والد محمد بن سلام في ضبط اسم والد محمد بن سلام يعني هل هو سلام أو سلام هل هو سلام أو سلام هذا ذكر في متح الباري أن المنذر له مؤلف صغير بضبط اسم والد محمد بن سلام نعم والمتشابه أن تتفق اسماء الرواة خطا ونطقا وتختلف أسماء آبائهم نطقا نعم هذا هو المتشابه تتفق أسماء الرواة خطا ونطقا وتختلف أسماء آبائهم مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل محمد واحد متفق يعني نطقا وخطا وأما اسم الأب فقد فهو مختلف يعني من ففيه عقيل وفيه عقيل فيه عقيل بضم العين وفيه عقيل ومن ذلك عقيل بن, بن خالد بن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل فالحبيد عقيل والجد عقيل هذا مما يختلف فيه يعني فيما يتعلق بالشكل نعم الثاني قال ومن أمثلته محمد بن عقيل بالفتح فتح ومحمد بن عقيل الأول نيسابوري والثاني في ومن أمثلة يعني يتبين الفرق بينهما بالنسبه يتميز بعضهما بالنسبه تبقو في يعني في يعني في في في في, في اسم الأب إلا أن اسم الأب يعني من قبل مختلف المختلف وتميز بينهما بالنسبه نعم ومن أمثلة عكسه شريح بن النعمان وسريج بن النعمان نعم. الأول بالشين والحاء تابعين يروي عن علي والثاني بالسين والجيم من شيوخ البخاري وكذلك عكسه لأنه ذكر ما اتفاق بالاسم والاختلاف باسم الأب وعكسه هو الاتفاق باسم الأب والاختلاف في الاسم فشريح بن النعمان وشريج بن النعمان الأب النعمان فيهما ولكن في الاسم شريح وشريج والرسم واحد إلا عن الاختلاف بالنقطة واحدهما متقدم في أعلى الإسناد الذي هو شرح بن عمان يروي عن علي والثاني سريج بن عمان هو شيخ البخاري في آخر, في آخر الإسناد واحدهما في طبقة متقدمة والثاني في طبقة متأخرة نعم ويتركب من المتشابه وما ذكر قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأبي الا في حرف او حرفين فاكثر مثل محمد بن سنان ومحمد بن سيار وهذا يعني يتركب من المتشابه ومن المؤتلف والمختلف يعني ما يكون الاتفاق يعني في, في, في الاسم والاختلاف يعني في يعني اسم الاب بحرف او حرفين لان الرسم يعني في اختلاف ليس لكنه متقارب رسم متقارب ففي سيار وسنان محمد ابن سنان ومحمد ابن سيار فسنان وسيار يعني بينهما تقارب في الرسم وتفاوت في الحروف نعم ومنها أن يحصل الاشتباه بين الاسمين مع زيادة حرف في أحدهما نعم يحصل الاشتباه بين اسمين مع زيادة حرف في أحدهما مثل بن يزيد وبن زيد مثل محمد. عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد نعم عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد وعبد الله بن زيد يعني في زيادة حرف الياء في اسم الأب يعني ففي شيء من التقارب قد يحصل الالتباس ويحصل يعني يعني يعني التقارب بينهما في الرسم ولكن الفقه هو بزيادة الحرف في اسم الأب نعم. ومنها أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير نعم ومنها ما يكون في الاختلاف اتفاق في الخط والنطق لكن تقديم وتأخير مثل الأسود من يزيد نعم. واليزيد من... من الأسود وقد مر بنا محمد بن الكعب وقد وك... نرى في مضى وكعب محمد ومحمد بن كعب مرة نعم. بن كعب وكعب بن مرة نعم. تقريم التأخير مرة بن كعب مرة بن, مرة, بن مرة بن كعب وكعب, ومرة وكعب بن مرة نعم. ومثال و... وإما إما في الإسمين جملة أو في الإسم الواحد بالنسبة إلى ما يشتبه به مثال الثاني أيوب بن سيّار وأيوب بن يسار فالأول مدني مشهور ليس بالقوي والثاني مجهول وهذا بالتقديم والتأخير يسار وسيار يعني اللي جاءت في الأول في أحدهما وجاءت يعني في, في الآخر في الثاني يسار وسيار تقديم وتأخير الاشتباه في التقديم والتأخير بالاسم الواحد وهو الذي قبلها الاشتباه والتقديم في الاسمين يعني بالتقديم والتاخير فقط مع الاتفاق يعني في الاسم واسم الاب من حيث الرسم والنطق نعم انتهى ثم قلتم بعد ذلك خاتمة نسأل الله حسن الخاتمة نعم معنى الطبقه هو مراتب الجرح والتعديل ما المراد بالطبقه في الصلاح المحدثين وما فائدة معرفة طبقات الرواه واذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها واذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها وأرفع مراتب التعليل وادناها وممن تقبل التذكية واذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما يقدم مبينا شرط تقديم ما تقول الجواب الطبقة في اصطلاح المحدثين عبارة عن جماعة اشتركوا في السن واللقي الذي هو الاخذ عن المشايخ مثل الصحابة والتابعين وفائدة معرفة طبقات الرواة الأمن من تداخل المشتبهين وللجرح مراتب أسوأها الطبقة يعني هي اتفاق يعني الرواة في, في, في, في أمر معين كالسن واللقي يعني فهذه طبقة فمثل طبقة الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وطبقة التابعين ثم أيضا يعني التابعين أيضا طبقات طبقت كبار التابعين طبقة أوصات التابعين طبقة صغار التابعين مثل الأول حديث يسعي البخاري فإنه يرويه عن عمر رضي الله عنه علقنه وقاص عليه وهم كبار التابعين ويروي عنه محمد إبراهيم التميه وهو من أوصات التابعين ويرويه عن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري وهو وهو من صغار التابعين وفائدة معرفة الطبقات هو عدم الاشتباه. وايضا يعني معرفة تصور تصور يعني أماكنهم في الاسناد لان لأن الذي لا يتصور قد يظن يعني من هو من شيوخ البخاري يعني يأتي به في التابعي أو العكس الذي يعني لا يتصور لكن إذا إذا كان لسان قد عرف ذلك فإنه لا يلتبس عليه لأن هذا إذا جاء فهو في طبقة عالية وإذا جاء هذا في طبقة فهو في طبقة في طبقة نازلة نعم هذه الطبقة طبقه الصحابة لأنهم يعني متقاربون في السن واللقي يكون لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك التابعون متفاوتون في السن متقاربون في السن وكذلك أيضا في اللقي لقي الصحابة والأخذ عن الصحابة. نعم. وفائدة معرفة طبقات الرواه الأمن من تداخل المشتبهين. نعم، الأمن من تداخل المشتبهين، لأن هذا في طبقة وهذا في طبقة. يا ليعرف أن هذا في طبقة متقدمة طبقة متاخرة. نعم. وللجرح مراتب أسوأها الوصف بما دل على المبالغة، بما دل على المبالغة فيه مثل قولهم. فلان أكذب الناس أو إليه المنتهى في الوضع أو ركن الكذب ونحو ذلك ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهل الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لي أو سيء الحفظ أو فيه مقال ثم يعني الجرح والتعديل الجرح لا طبقات يعني المجروحين طبقات يعني فأشدها وأخطرها ما كان فيها فعل في التفضيل كان يقال أكذب الناس أكذب الناس أو يقال اليه المنتهى في الكذب او هو أو, أو هو يعني أو هو ركن الكذب يعني هذه يعني تدل على الشدة في في هذا الأمر لأنها فيها أفعال تفضيل ويلي يعني ما كان في صيغة, صيغة مبالغة لكنها ليست أفعال تفضيل مثل كذاب ودجال وضاع فإن هذه فيها صارت مبالغة لكنها تلي اكذب الناس يعني وركن الكذب ف ف, ف, ف هذه طبقات يعني تشو يعني كل طبقة يعني أخف من التي قبلها نعم بعده وادناها وأسلوا ألفاظ الدالة على جرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال هذه أسهل التي أسهل شيء التي قريبة من من أسهل من أقل التعديل يعني بأن يكون سيء الحفظ أو لين أو فيه مقال لأن هذه خفيفة يعني جرح خفيف وكذلك أيضا فيه لين فإنه أخف من قول, من قول لين يقيل لين وفيه لين يعني أخف يعني يقيل فيه لين اخف من ان يقال لين نعم وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب مثل قولهم فلان متروك أو فاعش الغلط أو منكر الحديث وهي أخف من أسوائه وأشد وأشد من أسهله يعني ذكر يعني في الأول ما كان أشد في الجرح وما كان أسهل في الجرح وأن بينهما درجات متفاوتة في, في, في, يعني في الجرح يعني بعضها أشد من بعض بعضها أشد من بعض مثل متروك فإنها أشد من منكر الحديث يعني وهكذا فهي متفاوتة إلا أن يعني بعضها يعني بعضها أشد يعني قدها من بعضها شر شد جرحا من بعض ويعني فذكر في الأول ما كان أشد وما كان أخف وما كان بين ذلك والذي بين ذلك أيضا هو متفاوت فيه ما هو أسوأ من غيره وفيما هو أخف من غيره نعم وأرفع مراتب التعديل الوصف بما دل على المبالغة فيه كالوصف بأفعل, بأفعل مثل فلان أوثق الناس وكذا قولهم فلان إليه المنتهى في التثبت ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من الصفات الداله على التعديل مثل ثقة ثقة أو ثقة حافظ أو عدل ضابط وأدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح مثل قولهم فلان شيخ يروى حديثه ولا بأس به ونحو ذلك يعني, يعني... كما أن يعني التجريح طبقات بعضه اسوا وبعضه اخف فالتعديل كذلك يعني في شيء ارفع واعلى يعني وشيء أقل وانزل فما كان بافعل التفضيل يعني في, في في التوثيق هو مقدم على غيره كان يقال أوثق الناس او إليه المنتهى في التثبت إليه منتهى في التثبت فإن هذه العبارات تدل على انه, أنه في القمه يعني في التعديل والتوثيق ومثل ذلك كلمه شيخ الاسلام اذا قيل فيه شيخ الاسلام فان هذه ايضا تدل على يعني رفعه يعني الوصف وعلو الوصف ومن ذلك ان احمد بن عبد الله بن يونس قال عنه الامام احمد إنه شيخ الإسلام قال عنه شيخ الإسلام فهذا يعني يدل على علو هذه المنزلة وعلو هذا التوثيق لكونه يوصف بأنه شيخ الإسلام و وأدناه أن يقال شيخ أو يكتب حديثه أو لا بأس به أو يعتبر به فإن هذه كلها تعتبر من أدنى يعني صيغ التعديل من أدنى صيغ التعديل أهد وأرفع مراتب التعديل الوصف بما دل على المبالغة فيه كالوصف بأفعال مثل فلان أوثق الناس وكذا قولهم فلان إليه المنتهى في التثبت ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من الصفات الدالة ما الدال تأكد بصفة أو يعني من جنس واحد من لفظ واحد أو الفاظ مختلفة اللفظ الواحد ثقة ثقة لأنها تأكد بصفة يعني لكنها مطابقة الأول والثاني تختلف عنها لكنها يعني مثل ثقة حافظ أو ثقة متقن لأنه تأكد بصفة سواء كانت يعني الصفة مكررة أو أنها بلفظ آخر يعني مثل ثقة حافظ أو ثقة متقن نعم وأدرى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح مثل قولهم فلان شيخ يروى حديثه ولا أو, أو يروى حديثه شيخ أو يروى حديثه يعني ما هي ما هي بوصل للشيخ هاي أقول يروى يكتب حديثه ليست وصل للشيخ وإنما هو صنف آخر من أصناف التعديل الخفيف يعني شيخ أو يكتب حديثه يروى يروى حديثه يروى حديثه نعم نعم او يكتب حديثه او يعتبر به او لا باس به الا ان لا باس به عند عين توثيق يعني من اصطلاح يحيى بن معين انه اذا قال عن الشخص لا باس به فانه يريد ثقه وعند غيره يختلف انزل من ثقه نعم والتزكيه تقبل اذا صدرت من عارف باسبابها ولو كان واحدا على الاصح والتزكيه تعرف من عارف باسبابها ولو واحد تقبل أو او تعتبر إذا, إذا جاءت من واحد فلا يلزم ان يكون اثنين وسبقا مر بنا في المجهول مجهول العين هو الذي روى عنه واحد وأنه يعني لم يوثق إلا أنه إن جاء توثيقه من واحد أو من من روى عنه إذا كان أهل لذلك فإنه ينتقل من كونه مجهول إلى كونه معلوم وأما إذا روى عنه يعني شخص ولم يوثق فإنه يعتبر مجهول فإن جاء توثيقه من غير الراوي عنه. او من الراوي عنه اذا كان ممن هو اهل للتعديل فان ذلك يعتبر التذكية تقبل اذا صدرت من عارف باسبابها ولو كان واحدا على الاصح يعني من عارف بالاسباب يعني ولو كان واحدا يعني, يعني الذي ليس عارف بالاسباب وانما يعني ياتي بالكلام جزاف ولا يعني يكون فيه دقة يعني وعناية فإن هذا لا يعول على ما ياتي عنه لكن إذا كان عارفا بالأسباب ومقتضيات التوثيق فإن هذا هو الذي يعول على توثيقه وتعديله نعم ويقدم الجرح على التعديل إذا تعارضا لأن المجرحة معه زيادة علم خفيت على المعدل. يعني إذا تعرض الجرح التعديل، فالجرح مقدم على التعديل، لأن المجرح عنده زيادة علم خفيت على المعدل. يعني المعدل يعني ما عرف يعني ما يعرف عنه الأخير، فزكاه لحسب ظاهره لكن الذي عنده جرح، يعني طلع على شيء ما ما درا ما عرفه المعدل، طلع على شيء. ما عرف المعدل فيكون الجرح مقدم يعني على التعديل إذا كان مفسرا إذا كان مفسرا أما إذا كان غير مفسر يعني وإنما هو مجمل مثل فيه مقال فإن مثل هذا لا يؤثر يقبل يعني توثيق توثيقه إذا تعارض أنه ثقة أو قيل فيه مقال يعني ولم يكن مفسرا فان فإن إن ذلك لا يؤثر على الثقة ولكن الأصل أن يقدم الجرح للتعديل لكنه في بعضها حيث لا يكون مفسرا أو أن يكون من غير عارف بالأسباب لا. ويشترط لتقديم الجرح على التعديل صدوره مبين من عارف بالأسباب لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته وإن كان صادرا من غير عارف بالأسباب لم يعتبر نعم يعني الجرح مقدم على التعديل في صورتين أن يكون يعني مفسرا وان يكون من عارف بالأسباب فإن كان غير مفسر مثل فيه ما قال فانه لا يقدم على التعديل لأن هذا يعني غير مفسر وكذلك إذا صدر من غير عارف يعني في الأسباب فإنه لا يقدم على التعديل نعم ما؟ ماذا بعد؟ أبحاث تتعلق بالرواه نعم أبحاث تتعلق بالرواه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على العبد ورسول النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق فعن الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. آمين يقول السائل بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ما معنى عارف بالأسباب كيف يعرف أنه عارف بالأسباب يعني هذا يعرف المحدثون إذا يعني ذكروا على شخص وأثنوا عليه مثل, مثل ما قال الذهبي في يعني في كتابه له كتاب من يعسمت قوله في الجرح والتعديل يعني ذكر الذين يعسمت قوله في الجرح والتعديل وذكر فيه يعني لما جاء عند ذكر يحيى بشعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي أثنى عليه ثناء عظيما وقال انهما اذا اتفق على توثيق شخص فلا يعني فلا يعدل عنه اذا اتفق قال وان اتفق على جرح شخص فلا يكاد والله يندم لجرحه فلا يكاد يندم لجرحه لانهم يعني اصابوا اصابوا الحقيقه فيه يعني ان تجريحهم يعني يعني لا يكاد يكون يسلم صاحبه لا يكاد يسهم صاحب ما دام اتفق عليه عبد الرحمن المهدي ويهاي بن سعيد القطان قال وإن اتفق على جرح شخص فلا يكاد والله يند الجرح جرح فلا يكاد يعني ما نهج جرح يسير يعني تشبيه بالذي جرح يسير الحافظ بن حجر رحمه الله في النزهة قال فإن خلا المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مُجْمَلًا اينا هذا دخل من التعديل يعني معناه أنه فيه ما وجد تعديل ولكن وجد فيه كلام وجد فيه كلام لين مثل فيه مقال فإذا يعني ما دام أن ما حصل ما حصل توثيق له وإنما حصل انه فيه جرح مجمل يعني خفيف مثل فيه مقال فإن ذلك يعني يعتبر يعني قال لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول نعم. وإعمال قول المجرح أولى من إهماله صحيح نعم. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه يقول في النزهة وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ فلا يقبل جرح من أفرط فيه من أفرط في الجرح يعني يعني يغلو عنده في الجرح لا يباري بالعبارات القاسية الشديدة من غير تثبت نعم فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث نعم كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية نعم وقال الزهبي وهو من اهل الاستقراء التام في نقد الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة انتهى. مع أنه الذي يوجد الآن كثيرا ما نجد اختلاف النقاد بين موثق ومجرح للراوي الواحد صحيح لكن يعني هذا إذا كان إذا كان التجريح يعني واضح وليس يعني مجمل أو يعني أنه ليس بهي يعني فهذا هو الذي هو المجرح يعني من أهل اختصاص وأهل تيقظ وتبصر وأنه يعني يحكم يعني, يعني حكمه يكون صعب ما يكون يعني فيه تساهل أو فيه فيه تساهل أو فيه إفراط ومجاوزة وغلو قال ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه ماذا مذهب النسائي نعم ان لا يترك حديث الرجل حتى يسمع الجميع على تركه هذا يعني كما هو معلوم يعني آآ آآ كونه هيستمع الجميع على تركه ويتفق على على تركه ليس هذا يبدو على سبيل يعني إذا إذا, إذا اذا جرحه عدد ويعني الذين يعني في مقابلهم ما حصل يعني يعني والجرح مفسر لانه اولوا عليه ولا ما حصل اتفاق الجميع عليه وليحذر المتكلم في هذا الفن من هو الت... نفسه هو نفسه يعني أحيانا يعني يقول ليس بالقوي يعني ليس ليس بالقوي وليس قال وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل فإنه إن عدل بغير تتبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب هذا ضد الذي تقدم أول الإفراط الإفراط نعم وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بمي سم سوء يبقى عليه عاره أبدا لأنه يدون ويكتب ويسراقل والافه تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد وهذا احيانا يكون بين الاقران يعني بين الاقران يعني يصير بينهم يعني شيء فيعني ولهذا لا يقبل كلام القرآن بالقرآن وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا وساره من المخالفه في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية نعم هذا سبق أن إذا كان داعي إلى بدعته لا يقبل وإن كان ليس بداعية ولكنه روى ما يقوي بدعة فإن روايته التي فيها تقوية البدع لا تقبل وما إذا كان لم يكن بداعية ولم يروي ما يقويها فهذا هو الذي يعني قبل روايته من قبلها من العلماء يقول السائل فضيلة الشيخ أستغفر الله إليك قال الإمام مالك بن أنس في محمد بن إسحاق دجال من الدجاجلة أنا ما أعرف كلام يعني هذا، لكن المعروف بمحمد بن إسحاق أنه, أنه, أنه مدلس، وأنه إذا صرح بالتحديث فقبول حديثه، وإذا لم يصرح فانه يتوقف فيه. هذه هذه خلاصة يعني ما هو معروف عن محمد بن إسحاق، أما يعني هذه العبارة ما أعرف عنها شيئا يقول السائل بارك الله فيه وايضا الثبوت لان الان ما كل يعني ما كل شيء يثبت يعني انا احيانا تجد يعني نفس النقل يعني يحتاج فيه للاسناد يحتاج فيه للاسناد وقد سبق ان مر بنا مثال وهو بن يزيد العطار يعني كل ما فيه وأجاب الحافظ بن حجر في ترجمته في في هدي ساري بأن في إسنادي ذي الأثر هذا رجل يعني ليس بحجه ولا يعول عليه فاذا يعني هذا القدح الذي حصل فيه جاء بإسناد فيه ضعف في إسناد فيه ضعف وذلك أنهم يعني يسندون حتى يعني أخبار فلان ضعيف وفلان ثقة يعني حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال فلان ثقة حدثنا فلان قال فلان فلان كذا يعني هذا كله من عناية المحدثين حتى في هذه الأمور يتخذون يتخذون فيها الإسناد أو يعولون فيها على سنيد فنقول يعني هذا الذي قيل ما أدري هل هو ثابت أو غير ثابت يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ما معنى متوقف فيه هل يقبل حديثه المتوقف فيه هذا هو الذي مر بنا أنه إذا جبر يتحول من كونه متوقفا فيه كونه حديثا حسن لغيره حديثا حسن مثل مثل المدلس مثل المرسل نعم عدد من الأسئلة في التعامل الآن قواعد الجرح والتعديل التي دونها الأئمة تطبيقها على الواقع المعاصر الواقع المعاصر المهم طلبة العلم أنهم يعنون بالعلم والاشتغال بالعلم ولا يشتغلون بالجرح والتعديل فيما بينهم يعني بحيث شغله الشاغل يتكلم بالجرح والتعديل فلان فكذا وفلان قال فيه كذا هذا هذا يعني يعني فيه تبيع العلم وتبيع الوقت الذي يستفاد منه ويستغل في تحصيل العلم لا يكون هم الإنسان فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان يقول في فلان كذا وإنما يكون هم الإنسان أنه يشتغل بالعلم ويحصل العلم ولا يشغل نفسه بالقيل والقال الذي يعني لا يسأل فيه من الإثم مثل ما نقل عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله أنه قال إياك من إياك يعني من شيء إذا, إذا أصبت فيه لم تأجر وإن اخطات أتمت وهو سوء ظنك بأخيك وهو سوء ظنك بأخيك إن أصبت لم تأجر وإن أخطأت أتمت هذا كلام بكر من عبد الله المزني ذكره الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب في آخر ترجمته نقل يعني هذا النقل الجميل يعني لطيف يعني إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت اثمت إذن ما في ما ما ما ما ما ما مكسب ولا في سلامة ما في مكسب في الإصابة ولم وليس فيه سلامة يعني في الخطأ الحاصل أنا أنا أوسي طلبة في العلم لا يشغل وانفسهم القيل والقال هذا من الأشياء التي جاءت على رسلنا قيل وقال وكلها السؤال وإضاعة المال. يعني التجريح اللي في هذا الزمان بالتجريح هذا من قبيل القيل والقال يقول السائل حفظك الله شيخنا العزيز ما هو المعتمد؟ من كتب أهل العلم في تحديد طبقات الرواه في كتاب طبق... طبقات مساعد كذلك يعني الحافظ الحجر في التقريب فإنه يعني يعني بنى على اعتبار الطبقات يعني ف طبقات كما هو معلوم فائدتها كل لسان يتصور الإسناد فلو جاء عنده شخص متقدم ومتاخر انتبه له لأنه عارف عارفهم بالطبقات. فالآن الكتاب المختصر الذي ب بالأيدي هو تقريب التعديل وهو يتعلق ب بجالفجو الستة. ففيه بيان بيان الطبقات قسمه إلى عشر طبقات. حفظك الله فضيلة الشيخ ما منهج الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. يعني هو نقل يعني ذكر أسماء ذكر أسماء سردهم يعني إن هو مقصود ان هؤلاء ممن يعتمدوا قوله في الجرح والتعديل يعني سرد أسماء وهو مؤلف صغير فيه سرد أسماء ويعلق عليها بعض التعليقات احيانا مثل ما علق على على يعني هذا عبد الرحمن المهدي ويحيظون سيد القطان القطان وعلق على أبو بكر الحازمي أبو بكر الحازمي قال يعني كان عمره 35 توفي قال مات شاب طريا يعني يعتمد قول في الجرح والتعديل وقد مات شاب طريا عمره 35 سنة هذا, هذا مثل في هذا الزمان حافظ الحاكمي رحمه الله فإن عمره 35 سنة سنة وقد يعني المكتبات يعني زاخرة بمؤلفات وكذا نضمن ونثرع في الذهب مقصود بهذا أن هؤلاء هم الذين يعول على كلامهم في الجرح والتعديل إذا جرعوا فاذا هم أهل للتجريح وأهل للتعديل يعولوا على كلامهم من يعتمد قوله في الجرح والتعديل في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم المجلد الثاني صفحة 192 قال وسمعت أبي يقول سئل ابراهيم بن موسى عن اسماعيل بن عياش كيف هو في الحديث قال حسن الخطاب حسن الخطاب بالضاد ايش الخطاب الخطاب بالضاد بالضاد الخطاب نعم حسن الخطاب نعم ما ايش معناه يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هل الاشتراك يعني بعض الاحيان يعني تجد يعني تأتي عبارات يعني صاحب السؤال الذي هو الذي قال حسن الخطاب يعني يبحث لنا عن معنى معنى هذا الكلام يعني فيه أنا أذكر من الأشياء التي هي من الكلمات الغريبة في في, في الكلام في الرجال ذكر ذكر في ترجمة سلم بن قتيبة الشعيري أنه قال أنه قيل فيه ليس من جمال المحامل ليس من جمال المحامل هكذا ومعناها واضح يعني الجمال التي تحمل أثقال يعني هذه مرغوبة وأنها يعني نفيسة والذي بخلاف ذلك يكون بخلاف ذلك ليس من جمال المحامل يعني ليس من قبيل الذي يعتمد عليهم يعني كما يعتمد على في البعير الذي يحمل الاثقال قال قال فلان قال في ترجمته ليس, ليس من جمال المحامل هذه من من كلمة غريبة التي تقال يعني في الرجال يقول السائل هل الاشتراك في السن فقط او اللقي فقط يعتبر هذا من الطبقة؟ لا شك كان شارك في السن أو في اللقي المشايخ لأنه اللقي قد يكون يعني بعضهم يعني يلقى يعني ما لا يلقى غيره لكنه يعني في الجملة إذا كان الكثرة يعني في التقوى إلا أحدهم قد قد يعني يدرك يعني ما لا يدركه غيره من من أقرانه يعني يصير لكن يعني في الغالب في الغالب أنها أن أن يعتبرون من طبقة واحدة ولو كان بينهم شيء من التفاوت اليسير يقول أحسى الله إليكم فضيلة الشيخ قمت مع الإمام لصلاة العصر ونيتي كانت صلاة الظهر قمت مع الإمام لصلاة العصر ونيتي كانت صلاة الظهر وتذكرت في الركعة الثانية أني في صلاة العصر، فان صلاتي صحيحة. على سؤال. قمت مع الإمام. قمت. قمت. قمت. نعم. نعم. مع الإمام لصلاة العصر ونيتي كانت صلاة الظهر. يعني هو فاته الظهر أو إنه يعني مسافر. وأدرك الإمام وهو يريد أن يصلي الظهر وراء من يصلي العصر يعني إذا كان المقصود هذا فجائز أن, أن المتنفل والمفترض والمفترض, والمفترض والمفترض والمفترض والمفترض مع اختلاف الفرض فيجوز للإنسان أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر يقول في إيه وقت. يقول قمت مع الإمام لصلاة العصر ونية كانت صلاة الظهر يعني هو داخل معه الظهر ولا ناسي هذا لأنه قال بعد ذلك وتذكرت في الركعة الثانية أني في صلاة العصر لابد النية تكون الصلاة من أولها إلى آخره يعني إذا كنت يعني أنك عليك العصر وأنك نسيت وأنك دخلت منية الظهر فأنت مثلاً ما دخلت منية العصر وكونك أن تذكرت فصارت يعني بعض صلاتك منية الظهر بعض صلاتك منية العصر هذا لا يغني لا ينفع وإنما عليك أن تعيد الصلاة. جزاكم الله خيرا سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت مستغفرك وأنا توكل إليك.